يا رب يا فارج الأزمات والكرب وكاشف الغم والويلات والنواب، إليك وحدك إليك وحدك نشكو ما ألم بنا فقد غدونا نعاني شر من قلبي فإليك نشكو ضعف قوتنا إليك نشكو ضعف قوتنا وهواننا على الأمم يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين نصرك فضلا منك يا قوي يا عزيز يا, يا, يا رب عبد دعاك بذلة ورجائي اللهم إني عبدك ابن حباب لديك ناصيتي وحكمك سيدي ماضي وعدل في كل قضائي عبد دعاك بذلة ورجائي ابنك ابن ابائي بيديك ناصيتي وحكمك سيدي ماضي وعدل في كل قضاء وبكل اسماء سالتك خالقي وقيت نفسك ضارعا بدعائي أو في كتاب من كتابك وزلات علمتها أحدا من الأحياء طافر قلبنا بالماء وارحم عبيدك يا رحيم برحمة وسعاته من ثلة الأهواء أدعوك يا الله يا من لا إله سواه طهر قلبنا بالماء وارحم عبيدك يا رحيم برحمه وسعته من زله الاهوال بسوء قضائي من حولها امم تكالب وقواه تبغي افتراس الظبيت العزلاء فاعديها الجوزائي وأعن إليك وإلى هاقي أوبة بيضاء صادقة إلى العلياء أنت الرشيد بحكمه وبفعله يا رشيد عبيدك للطريق الاقوم اللهم ياسر سر الرشاد امورنا زكي النفوس بكل خير مفعمين أنت الرشيد بحكمه وبفعله الرشيد عبيدك للطريق الأقوام اللهم ياسر بالرشاد أمورنا جند فوق سب خير ورزق عبادك طيب حبك مخلصا ولمن أحبك بالفؤاد وبالدمي حمد لك ما ما ينبضي لجلال واجهه الأعظم رحم ورسولات بعثوا لكل هالبشر إليك حي. سلمنا الى الهنا فاشتاق قلب عبد مسلم صلي عليه وسلمنا الى أخوك قلب عبد المسلمين